ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ایها الذین آبون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 و شی دور کولیم پونا چلو چپن عت پھ وأيّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما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 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً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 بما كنتم إن الذين عن سبيل الله ثم تكون عليهم نم ثم يغلبون کولبین چبؤ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 فَهُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السّنَةُ لَا وَلِيّ لَهُمْ فَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ